بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إله كل واحد ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ان زيننا السماء الدنيا بزينته الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب نابض إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طيل لازب بل عجبت ويسقروا وإذا بكروا لا يذكرون وإذا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 فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصم الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون